باسم الاب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين أريد أن أتكلم معكم في هذه الليلة عن الكنيسة قداستها وهيبتها واحترامها قداسة الكنيسة وهيبتها أول حاجة إن كنيسة هي بيت الله. لما أنت تروح بيت أي واحد من أصحابك تكون محترز جدا في البيت ومطلع واتش. فكان من الأول لو كان البيت بيت ربنا. كنيسة هي بيت الله وهي بيت الصلاة. ولذلك قال السيد المسيح بيتي بيت الصلاة يدعى وهي أيضا بيت الملائكة ولذلك بنقول في التسبحة شيرتك إخليسية بإي إنتيني أنجيلوس يعني السلام لك أياته الكنيسة يا بيت الملائكة وهي أيضا باب السماء ولذلك أول مرة استخدم فيها كلمة بيت الرب كان في التكوين 28 حينما قال يعقوب أب الأباء ما أرهب هذا المكان ما هذا إلا بيت الله وباب السماء الكنيسة مكان مقدس لذلك يقال في مزمور 62 ببيتك تليق الخداسة يا رب بيت مقدس مدشم بالميرون بالمسحة المقدسة ولذلك كانوا قديما يشعرون ان الدخول الى نبي الله دنوع من تعطف الله عليهم داود النبي رغم ان مسيح الرب منسوح بالدهن المقدس يقول اما انا فبكثرة رحمتك ادخل الى بيتك من اجل رحمتك عليا بتدخلني بيتك اما انا فبكثرة رحمتك ادخل الى بيتك واسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك هيكل قدسك الإنسان أول ما يخش الكنيسة مفروضاً أن يسجد أصاد الهيكل ويوعد محل لو ما قدرش وكم في حتة بعيدة يبقى ينحني أصاد الهيكل ويوعد محل والهيكل ده أيام أيام خيمة الاجتماع كانوا يسموه قدس الأقداث قدس الأقداث ما كانش أي واحد يقدر لخشه أبدا إلا رئيس الكهن وكان اللي خايف لا يقتل ظلما كان يتمسك بالقرون المذبح. الكنيسة هي أيضا مكان التقاء الله بالناس المكان اللي يلتقي بيها الله في الناس. وهو أيضا مكان اجتماع المؤمنين معا والشركة في صلاة واحدة وتعليم واحد عشان كده اللي بيعملوا اجتماعات في البيوت من نضمنش بيصاله ازاي وما نضمنش تعليم اللي بيقولوه جنسوا اين الكنيسة هي مكان يحل فيه الروح القدس ويعمل ازاي بيحل فيه الروح القدس ويعمل أول حاجة بيعمل في الأسرار المقدسة فأول حاجة نقولها عن الكنيسة إن الكنيسة هي مكان الميلاد الثاني الميلاد الأول بيتولد فيه الواحد من بطل لكن الميلاد الثاني بيتولد من جرن من المعمودية بيتولد من الروح القدس انسانا جديدا ده بيكون في الكنيسة والكنيسة هي مكان الزبيحة المخدسة جسد الرب ودمه ولذلك في آخر قدس نقول يا ملاك هذه الزبيحة الصعدة لله الكنيسة هي أكثر مكان تقرأ فيه كلمة الله بنقرأ البولس والكاثوليكون والإبركسيس والمزمور والإنجيل ونقرأ إرآية في العشية وإرآية في باكر وإرآية في الأددس ولذلك الكنيسة هي مصدر التعليم الكنيسة هي مصدر التعليم ومصدر التعليم الصحيح وكنيسة فيها الايكون استاذ الاستاذ قده بنسميه الايكون استاذ زمان كانوا بيسموها الحجاب وتسمية خاطئة لأن مفيش حاجة تحجبنا وبين ربنا لذلك نسميه أيكون استاذ أي حامل الأيقونات حامل الأيقونات والايكون استاذ وما فيه من أيقونات بيدينا فكرة عن الملائكة والقديسين وسيرهم ونستفيد بده في حياتنا. والكنيسة تشبه السماء بما فيها من نجوم ومن ملائكة لذلك أنوار الكنيسة تذكرنا بالنجوم وتذكرنا بالملايكة وتذكرنا بأن الكنيسة منارة ومنارة من ذهب من ذهب يعني قيمة النور اللي فيها قد من اجل كل هذا وجدنا داود النبي بكل العظم افتعته كملك عظيم كملك ورئيس جيش ومسيح للرب يقول واحدة طلبت من الرب وإياها التمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر نعيم الرب وأتفرص فيه كله الكنيسة تمثل عمل الله في الخلاص لا يستطيع أحد أن يخلص من غير الكنيسة الكنيسة هي اللي بتعلمه الإيمان الكنيسة هي اللي بتغذيه بالأسرار المقدسة الكنيسة هي اللي بتعلمه التوبة الكنيسة هي اللي بتقرأه الحل لأجل كل هذا يقول المزمور مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات تشتاق وتزوب نفسي للدخول إلى ديار الرب من هنا نتعلم محبة الكنيسة والمواظبة عليها هنا وأقول لكم الآتي كلمة الكنيسة لها ثلاث معاني معنى منهم الكنيسة هي هذا المبنى مبنى الكنيسة نسميه الكنيسة وعن هذا المبنى ورد في سفر الأعمال الصح 9 31 وأما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سلام وكانت تبنى كانت كنائزة البني عجيب ان الكنائز كانت بتبني في اشد عصور الاباطرة الطغاة في عهد ميرون مثلا لما قالوا الكلامنا في اعمال تسع واحد وثلاثين كانت تبنى وتسير في خوف الله في خوف الرب وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر أتذكر أنني لما بدأ بنعمة ربنا في إنشاء كنائس المهجر كنت كل كنيسة ننشئها أبعت لهم جواب أقول في هذه الآية وأما الكنائس في كل اليهودية والجليل والسامرة فكانت في سلام وكانت تبنى وبنعمة الروح القدس كانت تتقاسب وطبعا الكنائس في الأول أول ما بدأت بدأت في البيوت بدأت في البيوت فأول كنيسة في البيوت كانت كنيسة أم ماري مرقص كما ورد في أعمال 12, 12 وبعدين نسمع في البيوت أيضا في رمية 16 بورس الرسول يقول سلموا على أكله وبرسكله والكنيسة التي في بيتهما كنيسة للبيته وقيل أيضا إن من فاز كان في كنيسة في بيته وقيل إن اللي دي بيئعة الأرجوان كان لها كنيسة في بيته فكانت كمائك في الأول في أشد العصور تعب كانت في البيوت وبعدين بقت في المقابر وفي شقوق الجبال وبعدين بقت تبنى يا ربنا ابتدى يسطر الناس ابتدى تكمن يسطر الناس الله هو الذي أسس الكنيسة، والله هو العامل فيها، والله هو حاميها، وقال عنها إن أبواب الجحيم لن تقوى عليه. الكنيسة تدرجت، وبعدين بنقول في قانون الإيمان. نؤمن بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية الكنيسة الواحدة يعني واحدة في الإيمان واحدة في الإيمان وواحدة في التعليم ومقدسة كما قلنا ورسولية إن أسسها الرسل لي شروط الكنيسة اللي نؤمن بها هذه الكنيسة لها سلطة ولها نظام ولها قوانين وعخدت مجامع اجتمع فيها ممثلو كنائس العالم كله وأصدروا قوانين وأول مجمع كان مجمع نيقيا سنة 325 ثم بعد ذلك للأسف الشديد بدأ الانقسام وبدأت البدع وحاليا في طريقة جديدة للبدع أحكي لكم عليها زمان كانوا بتوع الطواف بيشتغلوا على المكشوف على المكشوف وكنا بنرسطهم دلوقتي الطريقة بقت ايه تيجي طوافة من الطواف تجهز واحد بكل تعاليمها وكل افكارها وعدم ارتوديسيتة لغاية لما تبرمجه على الآخر وبعدين تبعته لكنيسة من كان واحد أرتودوكسي وخادم يخش في الكنيسة للأخبط الموجودين محدش يقوله انت بتعمليه ده رجل أرتودوكسي ومتعمد أرتودوكسي لكن متبرمج بطائف والطائف وصدقوني أنا عملي في هذه الأيام أن أحاول أنقل كنائس من هذه الشخصيات اللي, اللي لهم صورة الأرثوديوكسية وخادم وأمين خدمة وحاجة كبيرة وهو متبرمج طائفي وشفت دي مرة يقولي مرة حاجة في التلفزيون ناس في كنيسة من الكنائس يصلوا يصلوا ازاي بالتخريق والتشويح الادين وبيشخط ربنا بينه حاجة عجيبة قوة دي دي طريقة خمسينية احنا مش مليفين عليها لكن امتشرت ودخل ويا ما حاجات من هذا النوع هيجي البعض يزعل مني ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس لا يا سيد ما تخذش جولوك بجان بعد أن تكلمنا عن الكنيسة بهذا الشكل أريد أن أكلمكم عن بعض أمور هامة في احترام الكنيسة أول حكا في الكنيسة في احترامها النظام صدقوني حتى أثناء التناول تلاقي الزحام وفوق بعضهم وكل واحد عايز يزبق التاني ايه معنى الكلام هتتناول هتتناول لكن ايه لازمة الزحام أثناء التناول وأثناء العماد وأثناء أرز لقمة البركة برضو الزحام الزحام الزحام وعدم النظام وأثناء السلام على شخصية كبيرة وفي الاجتماعات العامة وفي الخورس يعكله يبتدي الخورس بكلمة من بنت من بنات الخورس تقول باسم الاب والابن والروح القدس الكلام ده مش معقول ده مفروض الكاهن اللي مسؤول هو اللي يقول باسم الاب ويخليهم يخدموا وتقعد تلقى محاجج ارجو طاول الخورس يبطلوا المحاضرات دي ويخش على طول كمان النظران في الخورس معناها ان كل الاصوات تكون بنجمة واحدة انسجام في الصوت كل واحد يقدر يقول ان احنا مزبوط لكن في الخورس لازم يكون كلهم بنفس واحد يطلعوا مع بعض وينزلوا مع بعض مفيش واحد يعلي واحد وقت في حاجات تانية من نظام في الكنيسة الاطفال والرضع واحدة ست ما تقدرش تسيب ابنها في البيت الصغير تجيبه والعيال ساعات يشوشروا ويجري ويروحوا أنا شفت في أمريكا حاجة تانية. الكنيسة مبنية وحتة منها يسموها جلاس روم جلاس روم يعني حجرة سجاجية الحارة حجرة سجاجية دي فيها الأطفال وأمهاتهم والرضع وأمهاتهم يوصل لهم الصوت هناك لكن الصوت بتاعهم ما يقدرش يخرج برا زجاجية اسمها جلاس روم في أيضا فوضى المصورين والمنظمين فوضى المصورين دي حاجة صعبة جدا يكون عندنا رسامة أو أي حاجة لانهم يغطوا على الشعر وقافلين الدنيا كان ممكن يكونوا على الجنب هنا أو هنا والناس يشوفوا برضو المصورين اللي معانا لازم نخلو بالنا بنضطر نجيب واحد يمشيهم على جنب ينظمهم والمنظمين في منظمين زي ما قلت دي لواحد مش عارف من قيمة كم يوم قلت له عملك انك تنظم الناس مش تمنع الناس منظم الاخواء افتط ومانع كل اللي وراه ما اي حق انت بتمنع يفتكي النظام معناه كلم أحب أن أقول للمنظمين أمركم أن تنظموا وليس أن تمنعوا. وأيضاً في منظمين بزعاق يكون الناس هاديين وإحنا مجتمعين قرصة المنظم يشحط ويصدر أوامر. كلام ده مش مصبوط كمان في نقطتين هتبقوا لها لكم ودي ناس كتير بيغلطوا فيهم وقطعا في ناس النهاردة هيغلطوا فيهم هقول لكم ازاي من نظام الكنيسة ان الناس ما يخرجوش الا بعد البركة قبل ما يأخذوا البركة وقبل ما يقولولوا ليهم امدوا بالسلام، هم يمدوا من غير ما يأخذوا الامر هقول لكم ليه جايزة اليهاردة تحضر ناس يقولوا روح بدل عشان نقدر نخش جوه المقر لو انتظرنا شوية مش نخش فيجروا جاري وما يأخذوش البركة يقوله من جهة البركة ناخد بركة خصوصية لما نروح وايضا من ضمن الاغلاط اللي بتحصل ان بعد ما الاب الكاهن يخلص الوجاس في المناولة وقبل ما يكمل الباقي تلاقش ما سألها التوني لا مش مفروض يقلع الدنيا قبل ما الكاهن يقلع الدنيا الكاهن هو اللي بيسمح له يلبس الدنيا وهو اللي يسمح له يقلعها نهايته يبقى اول نقطة يهمنا النظام تاني نقطة الكلام الكلام أثناء السرواق والدردشع اللي بيكلم ده بيعطر لللي جنبه وسعاد هو اللي بيكمل اللي كلم اللي جنبه يبقى لا هو صلى ولا اللي جنبه صلى وسعاد نوع واحد ينادي واحد تاني مش صح قبل انا مرة شفت واحد في الكنيسة بيننا واحد يقول له يا فلان قلت له يا ابني انت في الشارع يا انت في الكنيسة بتعلق صوتها كده ليه وعلوه الصوت يبقى الكلام في الدردشة مع اللي جنبك والكلام اثناء الصلاة والكلام بصوت عالي والمناداة واحد ينادي على واحد تاني نقطة ثانية في الكنيسة غير النظام والكلام الخشوع الخشوع دي نتعلمها من مين من الشاروبيم والسرافيم وقفين كده بكل خشوع بعينين بجناحين يغطون وجوههم من هيبة ربنا وبكنا حين يغطون أرجلهم ويطيرون بس ونعلمها في خشوع من زمان لما كان يجي يصلي ويصعدوا الجبل حيث توجد أورشليم كان في مزمير اسمه مزمير الصعود خاصة باستعداد القلب للدخول لبيت الرب يبقى عندنا نعملها زي واحد يكون جاي الكنيسة وما واحد تاني هات يا كلام قدر وقدرداش وخش الكنيسة طبعا مخه مليان لكن لو هو جاي الكنيسة يبتدي في مخه يرتل بعض مزامير او صلوات يستعد بيها للدخول الكنيسة في حاجة تاني عند الأب الكاهن اللي بيصلي الأداس اسمه الصلاة الاستعداد الكاهن اللي بيقفتها في المسبح فأول أول, أول صلاة بتبقى سر أنه انتو ما بتسمعوهاش يقول أيها الرب القدوس المستريح في قديسيه الذي بلا خطية وحده القادر على مغفرة الخطايا أنت يا رب تعلم إني غير مستعد وغير مستحق لهذه الخدمة المقدس التي لك وليس لي وقّه أن أقف وأفتح فالي تصور القائم يقول كذا أنت تعلم إني غير مستحق وغير مستعد لهذه الخدمة المقدسة التي لك وليس لي وكهة أن أخف وأفضح فكم بالأولى باقي المصلي يريد يكون في حالة خشوع وحالة الخشوع دي أيضا في الصلوات يعني ساعة إليت الإنجيل يلقفوا بخوف من الله وانصته لسماع الإنجيل المقدس بخوف من الله وساعد تحول الأسراب وخلوره القدس يقول اسجدوا اسجدوا لله بخوف المرعدة تمر إزاي دي ما نقعدين يدردشهم أبا الخشوع أيضا في الصلاة بييج من الوقوف او الركوع او السجود، وقوف يعني ما كده منتصب ما يلعبش رجله كل ما ييج يتعب، في ناس يقف كده، وسط الناس واقفين ورجلهم بتلعب، والركوع، وفي ناس السجود عندهم نوع من الراحة. يروح ساجد ونقص ينعز بعد كثير سجود خشوع ولا احترام سجود راحة يا نقطتين تاني التواضع قرناها هذا من الاستخار يصدقون من جهة التواضع لو طبقت قوانين الكنيسة لكان كتير من الموجودين ما يقدرواش يخشوا الكنيسة ما كانش كل واحد يقدر يخش الكنيسة لكن في قدس للمواظين دول يسمحوا لهم ان يسمعوا القراءة للأس وقبل ما يرفعوا الإبراسفرين يوقف الشمس يقول لا يقف موعوظ هنا ولا يقف غير مؤمن الاخ ويبقى الادسين بس هم اللي يحضروا الاداس ويسموه اداس القديسين وكانت الكنيسة زمان خوايس الادسين دول للإقدام وفي خورس للراكعين وخورس للتائبين وخورس المواظين هسنا لا ثم الشيخ فارس اختلط الحابل بالنابل الخشوع الحشمة في الملابس وفي الزينة وفي ضبط الحواس اللي حواس كده وكده ما يبقاش هشاش والملابس والزينه نكتفي كده اتفضلوا